ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك النار فيها إن النارهم في جاردون الذين آمنوا والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُنَّكَ عَلِيَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي جِمَاعِهِمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ الْنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أكْبَرُ مِنْ نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون